من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كله الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عينا من موجمل البيانات وأيدها بورث الحجّ.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 يا ايها الذين امنوا امنوا وان تثقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتيا يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما الذي يحفر عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يطيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كمسيه السماوات والأرض ولا يؤهده حفظه ما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى لانفصان لها والله سميع عليم نعود بالله شهر جسم الله المرهن تلك الرسول فضلنا بعض تلك هذه هي تلك واسمه شاء الله واسمه تلك هذه الرسول الرسول تنمى فضلنا وانفضل الله بعضهم بركوت على بعض بركة الكرة منهم محارسة كمدها من مدها كمدها كلمه الله إلهي والله إلهي سواء إذن سوى الدرم لسلام نبي الله الموتى وقال ورفعه قر ياري بعضهم بركوا الدرجات وبكى كفر ياريه ويكالحضر بليه وهو حفظة بلان نعينا صلى الله عليه وسلم حفظة بلان و للعجم شانتر له حدنا ويكالحضرين شانتر له رسوشة كفظة بلان حسولنا صلى الله عليه وسلم يوجد رسوشة كراء هذا الان حسولي النبي وقال الله والنبي هو اللوغة دا لكن لم تدرنو ذاك الجرسي يا أيها الرسول بلغ صتوه كلام الدين لا تولوه حجودك الرسول كان هو حاله سقط دراي سقط غي ووحيدي هي الدريتان إن دكت الله دراي ولا يردك دكتين تجرسي ماكر الرسول شمته على ذرع الرسول كويديء صدق بقولي يو بدعة عشرة الرسول صلى الله عليه وسلم وين طيب صار بدعة وسقال إلا سقال بقى يريه وائن طيبتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح بقول يورشن 19 اي اي احيان بيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جمن كت كئ غفير, غفير اي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع بلان مر كرص شاص شن ايه سبحانه وتعالى كشف الضري شنتنا واسيك لفدبيهه وخليل الرحمن أيها الرسل كأن كرثة صلى الله عليه وسلم حاجة فضل وإبراهيم وأيدناه وحنكحوا الجنين تلك الطاقة الرسول إرسوشها فضلنا وانقض لبعضهم بكفل على بعضهم بركة كلام حفظ الله منهم حارسوشة كاملها من نبقى كاملها كلمه الله بغير واسطة أو بغير واسطة سيكون إلهي حاجة لقد حينبوا إلهي الله عليك وكلم الله مصافح لنا ورفعوا قرية بعضهم فرقوا درجات مبركة تركوا خيره ويكلفت بينين وآتينا وغار الله وشخات الشيء وشواتنا وانسين عيسى بن مريم اسي ان انك مريمها البينات آيات على العرب سنيو هو قران يا قوم مخلوق اسوجيرو مخلوق الذي وحكم رها يا معجزاتك تنو شغل فيسونو ليني يو ان بركه بوكسينيو وخر بلا بوكسانين إنه تروحه كمارعان تقصر على شيء وفي دارة البدارة الليلة بكية إنه بصين إنه كإنباران اندهر وإن دار السلعين باكملها وإنه دوابع ان تصوره شمبر نقرن وإسكال دولة وعند إليه تيسسانه وتعالى هي آيات كتابة إنجيلها رواس السقدرة وعطينا حسابنا مريم وحان البينات وأيضناه وحان صفر الجنة في روح القدس على قيسة إياه في ابن إسائيل في أي adiyaad dibad tarees u balay oo meelal barug galay inay jiraan ilaa ay dhahan wan delayed sababtaalu tooyay waxan ku soo jinay ruuxdi maray sayr oo tahay reer oo jibiilaha waa yeeel ayaa inta la joog jiray وعقى حدثنا السوء الى هكذا ما وايدان نالهم بكايميضا وايدناه ذنب القدس ولو شاء الله الهي حدوه وصدوه وصدوه وصدوه وصدوه وصدوه وصدوه مغتطى الذين كووا من بعد انه قدم بيه من بعد ما جاءت البينات انت اياتك على عزمين ما دين كتب الله, الله رسول الله واسلامه واسلاعينا او وأخلاقيه دين تعودت يقول نورادات رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي أو رسول صلى الله عليه وسلم قوي وسويت في أي كبر حان أي أفرطن كل شيء دليل لا شيء يوم الجمر ينتهي الدي العشرة اللي يدل التانق ورسوله كل شريك وكميره محي كل عز إلهي بالقدر وله قدر وصعانه دول يجثك سلام ورسوله ما باجنبكروا لا ينصرف حذر من قدرك وإنك استوى أدرك يديك تونو قدر كإله وحق مات ثروه. ضد الإسلام حقيقة مع توهاة دستة لا سند الإسلام هو إسلامه. أورين وردة عجت الجبال وردة هون العين. إلهي ثالث ولو شاء الله إلهي ما هو سد الدنيا حطوط ضان لها. مغتة ترمين إسلامه وجدل الذين من بعد كورس شكلم بي من بعد ما جاء بسلوك جود اسم الله من بعد ما جاء هو البنيات. أنت يولي بآيات تعال أو شيء يعني أه وجي من ذين أو يهستري أخرين يجيء بعيسى ليعمل هي هو مدرنا لكن رسولنا كان الله عليه وسلمه إلهي اللواء الصوم مدر سلام كده وصلينا يا هو صدحنا إلهي وجدت دير اللواء الله يجي من نوالي دير المحاكميرة إننا سلاين ومدر إلهي وجدت دير رسول صلى الله عليه وسلمه حتى يقتل بعضهم بعضهم ويا سبير بعض إلهي كفشرة تبقى الله كفشرة بس قلا دو دایره کې نه نه ګال ان ته په وروسته باندې د ګوډن کې قاډن تا ایرای عام او سلام کډن الله و سلم و او یو وسلاینه ګاړه نه ځکمر لیسو وای له فجر کې څنګه هغه تابع ما يصير يوم ما قلت لي أنا قالوا دوجي لا يكفي جهدي أو أنا لبّي قلّمني هذا هو على سودة الهاتف مستغرب من بعد ما جاتهم البيانات انت آيات عاد يقول ما إلهي بنتس ما يسرائيل ولكن ولكن سامر مدعين اختلّ حواي الثلاثين قرن الله سلامك للثلاثين بارس الله اختلّ حواي الثلاثين فمنهم بحكمهم من نمت بحكمهم ك الثلاثين إلهي ومنه من كفر كبدا له ايها خمدهو ولو شاء الله إله هدوده ما اقتطلوه كمانا هو إسلام او قال الإسلام ده إلهي واشر عينا يصل عيامه او قال البروي وإلهي سبحانه وتبين إسان كبت بادي وإسلام كان كبت بادي وهمان بان لقيره وإلهي سبحانه وتعالى أكدك وهي الله عقفة البلانة إلهي اللي يقول له لكن كل إسلام كهوي ولو شاء الله ما اقتطلوه وما يصل ama aad iga yeeshay lam ba la wax noqdeeno hal wada kiray la maray markaas la isku direen oo gaar ahaan tanu ma direen aduulay doonay raayo murkaha islaam bay nabadan qaan laakiin ay mid doonay oo cada si ka dhigay oo bannaama ama wax ka furulay الله gaay wala insha allah waxa walaakin laa ilaaha illa ilah samad dooryad yif cala samayay mayri wuxuu doonay laan caqabay la tagmay faa'al laa الورقه الزام كثرينه على وحده في الجر قد ماش كجل هذيك الالهه وحكمت الله انك ما جيت ادونك وقت دعاء والهي وسلم جيده يو حكمه يفسر اين كجل ما لا حول يا ايها الذين امنوا الهي الرسول في كتابك ذكر منيوا انكم بضيه اما رزقناكم وان يمكن اذا رحت ملحو قيد وحنا نريد رضاكم waa ween ciyaab wax ka badanow waaba ayse tarowlo waawu yar ma qobnaalo ilaahay ba ciisuu subhaanahu taa neer taa ceyl maalo dhuq ka soo qodaniyo eerteen dad gashaynaa xazayntii ilaahay kala soo dejineeyo way ila markay ku dhalay samaa la soo dhaalanyay oo maada weedaniyo waxa adduunka jeelo wuxuu باحدنا كسيني وحبكك أيوه عليه سبحانه وتعالى فوروهنا نفقره ويه وحلق بحيوه ويكزي آذان بارفو رسولكم صلى الله عليه وسلم كتبه ما نقص مال عبد من صلاة رسوله صلى الله عليه وسلم فالصحابه يقول بجريب وقوال اسمار ابا ينطق ولا توكي فيكلا عليك وحدي المتفق عوه ديه إلهي وحبكينا إياه عداول حينصدتنا إلهي باكاح يسمى رسوله الله وسلم ولا تقص من ذا العرش أطلاعه بس إلى أي عرش اسكلنا حكتب قنون قويا لي وكون زيادة جاءوا ما تقدمت حسمار بكون دعيم مارن كسوابري رغم لم بسند جويا رسوله حديث عن صفقة منه ضلك من, من, من ودعي كان دعيمه يمحود على الله ما عد منفتا كان بس إلى وح كخير بطن فيه وح الله رين إلى قبركاه وح بس وح خير بطن إلى رشيم كان كرنا على ما عد كم بخيل كاسو عبودة جلها يخضع سو سو الساو... إلهي البيل إلهي علاه كذب ساصدحه ورسول صلى الله عليه وسلم مركب سبحانه وتعالى سنة واحدة لم كل عن حتى سر كان رسول صل الله صلى صل الله عليه وسلم قديم امام كثير من الأولين روح شريحة خاص ما بعند إنا سرقوا دكتور التعلم فوق دار ربي وستفعم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقوا إلى عري سنة ويكاتس موت الحنى يسحنا دمتانا وخاصنا دمتانا ويكاد يتعالى يا نبي رسول صلى الله عليه وسلم مالكتات الليه نقول يا انت مما رضا غنات واعين كنتان من قاتل وتبعيدي من قبل ان يأتي انتو صاني ما ننقروا يوم مارن لا ضيعا فيه كوح نفتي يوم سجدين حوالاكا سادار دونها كلها نفس هذه حوالاكا اخر اسكنا ده تا قبريان كوترين لا بع انتا نمره انتا غان و خيو عليه سنه من قبل هي كان انطصنا الكور جون يوم لا بع في و سدحي خجل و خلى قال اناو نفر قال قال ماي ولا كل صاحب من اين الجو صور اكو كوتر يا صاحبنا و هذا شاقه و شابتن و تا صاحب الله و خو هذه هبها هيئه عيدت في عمل لكن هو كنت منبطا بي عمله الله من به نسسو، مرسوم صلى الله عليه وسلم. فعمل فيه سد بقى النار تكود بده ق. جنده مكة ينصب فيه سوء، شيء. وده شيء صاحي قياله هاي أنضخ ده ق. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا فيه مال إنت عندك جاين. واحد من جاين سيد. إذا قيام ما هي وين كبر كوا وين كبرنا جاين. كي قاع خلاه ودين جاين جاين. بحية إنت المارن كذا كائن فيه نفطر جرين ميشت أو ولا خلق الشخص ابن منا روح خليل القرى وزحيب القرى وحقوط ريوه إلهي شاكد دعوني اوه خليل المجيس ايطان فاعي السماري مسجدين انتا لقاريم ولا شفاعت كتوير جيد نمج روح إلهي كالعب يا ملك ذو داي إلهي التعش والقافرون هم الظالمون والي سبحانه وتعال قالوا له يابوا انبا الظالمين عروب ظلمك وحالة بحالة لقضاء ودفع الشيء لا غير موضع الشيء يقول الله ديق بحال و خا بون و سمين يمنبو الىه يا رسول الله يرسل في سيك تشرب ماركا بين يوم ظالمين صدرت بالو ديل دولي كنت كونوا غالين و كونوا اشياء انه استغنا ده احسن الىه ميكو غرا الىه با قاوري و كوير ذات هو كان ساقون غل ما كان و خا خابون ها ما شيء لله وحده جل الى اله حمدك الى والظالمون هم القاهرون الايه التاليه دي بتبالغ مره الى عاسين باجل اما هي هو انه ويرون ذنبا كدعي ياج كل بني ادم خطا كل بني ادم وجد المال فان خلدنا الى اله عاسين لكن ظلموا وقالوا واتنوا كره انوا ظلم دون دونه واملا قالوا ذلك جرتيهم مرت الى سبحانه وتعالى والكافرون مباليون قالوا يغوا مباليين الله يعين لا إله إلا حق رضاع المجد إله هو مولى الحي القيوم وعياذ الله مركز عياذ الله قرانك أول مر كان صورة صورة الله صورة رسولك وحنشق من رسول كريم الصورة أول وصورة يا شيخ صورة رسول كريم وصورة أول صورتهن آه فاتحها الأول عياذ مركز الثاني أول سورة صور الله حديثك صحيح متفق عليه وقرآنك عياذ المول وسورة الله رسول روحه القرآن أخريه موكو السلاط السكلا أيضا جنلا ويحكور كان موكو يسوع صلى الله عليه وسلم نعدي صحيح موكو كنبرت عيني والروح اللي عرف القرية إن كان في قلبه وجود على الفلاو مشاراته كشه صلى الله عليه وسلم حديث كشيء أنا شيطان مسل الدواد روحه أخريه شيطان مسل الدواد كرجل جسد هذا أيضا آخره صرنا ولكن سمعنا صلى الله عليه وسلم guri ilwaasha sheedan ku mesho dhowad ma soo galo qacrada ku jiray wa soo dadan oo qadiraa ka iska yaan akhriya qowrka digina guri af qorada guri lagu akhriyo wa sheedan ku qacar ku mesho dhowad oo san horizon رسول الله فإن أخذها برك سوردا ألقاته اللبارته وبركه يسور وتركها حصرة هذه صحيحة إمام مسلم سيدة كوري سوريا سوريا أمباللنا وقومون دونا بيسورة الله وليسورة قرآنك إذا قيام الله ودوك وشفاعي مرحيها قرآنك أولا ولا تصدع البدار بيسورة سوريا إغراغوا زهر عوين لا رسول صلى الله عليه وسلم قياما إيمانيا يودون كأنه ما غيائسان رود الربيع المودوء أو غمام السان أو فرش التعبون يكاح هذا يا فرانش كارنو كده في شيء مركعين وعجلة كم هو على روا الرخانه صورته نطلبها رجعها وجلد بركة استعذوا هالشخص رسولنا صلى الله عليه وسلم وحول الشعير فإن آخذها بركة وصورة حضر الكتف الطام وأي قد بينهم أي رسول صلى الله عليه وسلم سحرتهم ودعاءنا فذي اخر سوره سهركم مقص امن بالقصارين تمبرنكرن نبرنكرن تورده marka ayadan waxay u weyntahay ay u tahay aalamo ayatin fil quran waxay ka dalaysaa wax weynahay ilaahay la tafay Allah ilaahay la ilaaha illa haqqa wa aalama jira illa huwa muwayyid alhayy wal qawl sifat ilaahay subhanahu wa ta'ala way damaan ilaahay wa qawl qoray wa noola galal nooran doona wari wa kan makhluq qism tayrun wi maamul qaw kan makhluq maamul qul tayrun samada yi era ka yi dolal ka yi oo ka hagaajinay oo ka dhinanaayo kana deecay yaa si uu maamulo sabaqo قيوم لا تأفروا سنتهم إلهي الرراب مقابلتوا يمروا ولا نقول ما سيحده الرراب دوا سيحد كايكاه ريسه كذور ما كتير كان هو يريئوا بلان الرراب انت بلان السنت كانوا صحيحة ما هو أحد نبي الله موسى أي إلهي سبحانه وتعالى مر eh khala ilaali marka saantu ayan barke marka ilaahay soo dhaawac uu ka yeeeyay intuur doolay isku dhaca ay jireen ilaahay buqta halla saasay dunku noqon la dunku aadna burburay saasor rabbi ku yiri dhaayna marka tabu kaano inaanu muddi masuulayn la taquloo sanaxum ilaahay ma qalo soo lolo walaa noomud mana shayado lahu iskala hay ma fi samawaat makhluuq إلهي بعور، إلهي يا مامر قدر، وما في الأرض رك مخلوقا قصرا إلهي بار، براها أي، برجه أي، ويلو البوحه قصرا، وها قصرا، إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي الذي كافيا يشفع، شفاع أيو الجين إلهي سماوات، يا لا يروح عت الملو ما يقولها عيسى وعديه ورسوله الله عليه وسلمه قال لا شفاعا لا أسألك اليوم اللي أمي هو ما ين إلى يحكو دي ما نفس النص وأنا من العيسى إلى وأنا بيبتدي صلوا إياه ورسوله صلى الله عليه وسلمه لأن ما ك bundles ما ريو كان ما هو كذا كألي بيكسر شفاع اليوم برجع عند ولاد إلى بني يسوي إدمان بويا إلى يوصف وحي ويديه شفاعي ويديه بهم ويديه إذ إلهي كشفايا كالسماء جعله إلهي ويبيعي ما بين أيديهم وحدهات كالكوري وما خلفهم يوحك قدم بيه أدون أدون أخرى إلهي سبحانه فروحه وحك قبل مكير وحك قيامه مكير على جنة أدون جنة أدون أدون كلمتهم جواهوحا وصواين أيوه وحك وصوابه إلهي ويبيعي سبحانه وتعالى ولا يسيطون مكهة بالشيء الشيء ومن علم إليه علم جزاء إلا ما إلا بما شاء وإلى علم جزاء كاره كرمجر إلا إلى سبحانه وتعالى إنسو ضارين موير سبحان صدرت الضوضاء كل ذي علم بروال بهم بلا يسي وتعالى علم يسوب ضارف كراه جذر رسولنا إيشاد ولا يصدون مقفون بعلم إلا إلى سبحانه وتعالى سوء بالعارية والترابنية فكواره خرمة وراءه ولا بران خر بشيء شيء من حتى هذا يلا تعرف شيء برا نكر مدر من علمي إلا بمن شاء الله يقدر نموت واسع واسع ونروح كرسي وكرسي ليزه هالثمار وات دولار ثمار وات كا الدولار كا كرسي ليزه أنا وتعاديل الصارم وحين نقارن يعني دراهن كل بناء على الصاري ويا سب سب سب ونقارن خشريك دراهن كنا نقارن وحياة شلنك وبنك التوين الصاري وحياة صمو صاروا واسع ما أو سد بنيون الدويل واساسه قريب يسوع صلى الله عليه وسلم. اه سد الله السماء سد الله رحمة كرسي الله صار عشرون أحد وانتاويسي وين سبحانه وتعالى كرسي هو موضوع إله سبحانه وتعالى. قبل تيس من يشين سو والشعوات والصوف كرسي يسويين عشرة وين بقول جباد بكسي وين والشعوات كرسي وكرسي واسم وأسماوات والارض وكد وين وحيرب النقلة الدوالة في الدوالة السماء الدوالة هذه كرسي على الساره وحنا النقمه هي حلقات هي الدلاهين للبنار على الساره يعني النقلة عرجنا فصو كرسي والنقلة بريء وين الكيس فيه وحصل ساع وركوي ولا يهوده إله سبحانه وتعالى مدد وحفظهما سماواتك هي الدوالة شهدن تغيير حكنا له قمدد سبحانه وتعالى halkaan ka wax weerdii lagu dhaawallo ay saa wadiboonay sada guri yar waa albaabnaa weeri albaabka kale ayar ma ha dhif ku gaaray hadii halka weerdii lagu dhok waxa sammuulq Ilaahay walahi sababada samada oo إله مادة وهو الأعي، إله وكسرى ومخلوق صعبا كسرى، العليم وكوئي أو كرسي انت الله كي يتع... عرش كسي وين؟ إله بكسي وين؟ سبحانه وتعالى لا إكره في الدين لا إكره قص المجر في الدين الدين ثلاث قصبة، قد تبينك وش تحقي بحداوي من الغيب بعض الكيو، بال يحق ويكرع بعض صدته الروح البوبة متكثر كتل... دون ترفعه على سماه تعالى، رود الدين دلو قطيمة عادا صاب الشياطين كسي عام صار. وقصى اله المنجيين التاعي بعد هذا وحقوقها فرصا وحتى عطسوها رصا اي حدوث اله بلك كأنه ايمان وصوحها وباء التقل او رحا ايمان وصالة مصر وراء يوم مرافق ومركب النظرين ينبقى بلك يسكير علي ملكو حتى عن روحها وهم انه يسوي فقط نعوي او اي او اي او اي قلب ليش عشيس كجر تاو حي كثبتك تاي فهي دهان مفاصل عبدالله المعباط رضي الله عنه غير ك ansar waxa ay hanjireen jahiliyiin aweenta arurto ay kaddedeen maqsooyada yahudiileen way ka fiicnaayeen ardiin baa iyo wana masheeseen baa ay leedii ciidda wana arurto ka nadeelaa yaddaan ee ma raayso ah arurti ugu jiray yahudiiban kaddagay saakayda markaas arur salbaar aan ansaraba yibooy maqsooyada markii islaamku ayay weliba marka la rabo ilaa مركز دولة سعودية سماه هذا الله سبحانه هي هو ذا هو كفر أيه أو أو قصب إلمني كفره صعب قصب كله سلام من هو منافق نبي أيه وكاف أيه أنت كل ده جري مرجع الله سبحانه وتعالى حق يبادر كوي قصب يا لا يكره قصب من جري الدين دين قصب قصب ينور عذاله أجرشد حق يبادلين. من الغيب بعض الكل يبالي يمي. فما يتصرفه كبرو بتعظيم شيطانك وإلهك صارخ العبدان وشيطان هو يوم من بالله دلاء الرماد فقد إسم سك فطر حرجاء إسم سك وفوق سوي بالعروة أو أرق ألوكة سني وعين إلا والجنات كبرية كعبوا مي روا ورثته وسلامتك وقرآنك وإيمانك في كل واصحوب xariiga adag oo rahayso islaamka uu islaamka ku dhigay xariiga aadag oo raynaanka ku dhigay xariiga aadag oo waxa ku dhigay ee qur'aan xariiga ila ondanaaba geeyankaad gooyin xariiga ba jira san ku soo jiidida oo ka baayay warqada shay geemar korow pranaala ka barboro maadaa xariiga ku ومن في الله سبحانه وتعالى ومن يكبر بالباغوت هو الشيطان كوكو فيه ويوم بالله إلهي نظرنا فقدرسا مسكا الروحة سوحا حقيتان وقدقرين بالعروة الوثقاء حرك أبقه لن تسام الله أنجوئن حرك أنكارجوئن والروحة سهستاء والله سميع عليه إلهي ومقلبان أقواش يصوت كووم مقلا وحوالبسوط كيس كووم مقلا شير قرآن جره صوت بيريد جاء وما كان هو سي كان ا ايه... مخلوق اس اله و سبحانه كذا بلاه تجير بده موجده دب... باش هو زين جوي سبحانه وتعالى الله يغيه ويري الذين و يويه امنوا بالله يخرجهم فوق من الظلمات النور النور في... دين لكن قال لي هو أكربه. وهو الدولي مبارنه صادتها جمع بلايك لك ظلمات بلايك اصحى ظلمك كفركي ظلمك شرككي ظلمك النفاككي ظلمك مع معاصركي ظلمك شككي دلائي كدح الجراب. انت اصوضه او ملو البشريدان تغيي هاي هايوي ايه حقنه وهلك كريهه ونورك اللّه ولي وليّ الّذين إلهي هو وليّ إيّ هايه الحيّة ومأمور إيّه وإجّعلي هايه وحنون إيّه وخير توافجّن إيّ هو إلهي رسولك إلهي وهو إلهي بانكون نصرينك إلهي بحجّنك إلهي بان يخرجهم من الظلمات وإلهي كثّى على مُبّيّالك مُبّيّالك إلهي كثّى عليه سبحانه وتعالك إلّا النور بغصّى على إيمان والذين كفروا بقوة قفارته وياهم يحاولوا أن تقوس حتى شيدان بيقولوا قد عنت كل شيء وخذوا واخنر النار يخرجهم وكسار شيدان من النور إلى ضرما أنت إفتين ككسار إسلام إيمانك إغوران أيار كسار يا مديالك قال نواذ يا مديالك شرك يا مديالك نفاق يا مديالك شكل هل كاسول أراد يو برأيك قوة جاله أصحاب النار و قوه شيطان كويره و و النار صاحبه كم يوفيها نار تده الذين قوي الذي حاجل مرمى ابراهيم في ربه ما لأنه يقول مرميّا ويقول أنا إله أو إله مجدل أنا سهل الله الملك إلهي أنا بقر طريقه وإذن كدن أيه بقر كان نغذيب أخرب المجاهدين بجابر رحمه الله أيه أذن كدن سبقا صيد بيأذن كان لابنا قالي أحيان لابنا وحايا المؤمنين لابنا قاله أخن نمروط بادي جريو وعي أيد بقر طريقه ومقفقه باقي المقاله لأهو وعلا قصال waa wellee bren deerada iyo ha ilaane yaa tan sidoo ila sham u soo jirro midii waxa annamruud go hawo minnaa waxa ha labada gaalada busta na xarbaaliye waqibeyno qad xaribey ilaay iyo sura sura ayalka ka warro ما يجدون تلا يجل كالكالان وضع وقال إلهي من جلس سبحانه وتعالى ويأتي من كل شيء صحوا ملك يركسوا السريه بقر ملك ما يركسوا الدوق دور أي فقال مركة صاصة مجاهد مركة أدام في السريه ويقول إلهي أنا تقول له الملكة ويقول بقر أحها وإنتو سألواته كل الملكة تبقى قدعيه وإلهي سبحانه وتعالى كعرض وسيه آخر بقر أو صنم بقر هؤلاء دون كدن كترني وآخر بقر أو الدون دون كدن أيه حكومة قال كسر صابوا مركي لا إله إلا بقر تويح رب بلنس دون كدن هذا هو كتر يو برتل إله يقول إن كريه هوي أنا لا رب هؤلاء تقول الله إلهي سبحانه وتعالى جل تان كيس أودي ذي هو جد ضاري أن لا أنا تقول الله المل فيه اد وقته قال اولي ابيل لدويب ابراهيم حبب هبجي الذي جيوي يحيى نور ويميت وحد نوره يا وخا نول نول و يوميته وخا دمتين اشي دير قرانج داي دمت الى با دير كان الله قال بهي قالكي نمرودها انا وحي واميت انا وانا لو مركزها هو يوم مركزيه حنا راسو كسر هواي السلفي روانين أو ديل كوف قلنا أيو مننا عفيف مننا ودي رمركزها هو كاب مننا وين دلنا كنا سو مدينة كنا من رواي سات قال إبراهيم والثوقي فإن الله إلهي ما على مركزيه كان ساتن سري وسأضع له وجهنا ربعا كوشيا جيي فإن الله إلهي يأتي هو كان بالشمس قرعة نيل مشترك alka ay kaso baxdo mashriqha ilaayba qoraha ka keenay faas dibaha uu ka keenay magrib halka qoraha kaso baxdo ilaahaa so leennadee ma la sheegano ilaahi kuma yeesan halka qoraha kaso baxdo dhayn ma sax u dhaca kaso saar soguhiita wuxuu ku hadlo waayay oo wareerayo oo aan musay annii ka faraaki gal kaaw ki gaaray waa musay bootamba kaso كما صار الكلام هذا كلام دم نشرح الحكمه وان صار الكلام هذا كلام دم مثل ان ابو هو امرئ هو وريري. والله لا يجيل القوم الظالمين إلهي سبحانه وتعالى ما هو يجارد كل إله إلا الله دونه لا أن الله ما هو من كرب إلهي نسأله سبحانه حقا مرق كذب بيسلا وجاء يغير كعيش شجن إلهي الملك بو هذا الله ومرق الذب oo doonkay saga dhee ilaanshaha dhulka boqor qaasaa ku rileeyey marka dadku wax weeyiri way ay marka doodaalada marka uu doodaalada galayena uu yii fashin ka oodan dhulkaasaa gacanta ku ayo fashin boo soo doono oo ka gal marka dadkiisa qarqaar ka oodan intii u marka uu noqday marku heerkiisa dhawaabu jawaantii arranka go'i soo godaaya waxu wada intoo seexday ja jos joku on mennyt, niin kun joku on mennyt, niin kun joku on mennyt, niin kun joku on mennyt, niin kun joku on mennyt, niin I joku on mennyt, niin kun joku on niin on on ee wanno ilaayaha madamow iyo qareeye iyo subax ay u sameeyeen ilaayaha ma qodo wax walba marka muxaad ku dhacay mar labbuu ay soo darey marke dan marke dani ilaayaha ibraahimo kayd inta haaraa boqortooyada ka baabiyo malankuu soo dara sadex jaar uu marka waxa ay soooolay ciilameey soo dhan ay soooolu oo أيها المعلو السعرا كان عكس الدجاجي ولا هو المطفي. إيش أقول أنا لما الدنيا سيرت عبري أنا جرمن. نسوا هالشيء كمادل منه ما كان كالماد أنا وسويته جاي على قال بنان قال سنكو ايو هل عقابي او مالي مالبا انت اصغب بقول او جاربه جباله وده فاني برسيه وصوه بعضه باشا انه يقول انت كفر بقول اصنع ايو قل عندي هالك عيديتك انا اعافي ساس الله قال سبحانه وتعال قال اكاس فبهيت الذي كفر والله لا يتلقى الله او كالذي كيني اذا العبين الم ترى اذا العبين الم العبين الذي كين مر مراي على قرية المجالات دوشة البيت المغز كان شغناه قال كلامه يدوم كفكونه يلا خربه مركو قصنه أيوب من عزيل بربي جيسلا عبد الله عباس غير شايدا مرة مري على قرية والحالي خاوية أي خراب هاي خاو روح على واحد فارو خاو بجرب بابا لي بكت وابا ويه على عروشها عرشان تالي يا بسمه لي وابا يا وابا على عروشها ساقده على عروش وسكت دنتي منال وابا جوكر واحد على قرية مري والحال هي خاوية على عروشها تاي نسكت دنتي بابا بني مرن qaalada masuudiyi qannin ce amma sidaybo marku maadaan iyo sauba baalay ah amma sidaybo yuhu noolay haadihi dhulka iyo magaadaan sauba baalay Allahu wiley magaadaan magalyo amarda minay dhisan taw shee wiley u dhig xaramadno مئة عاما بقلصنوا ميلة هل كبه قول انت بقلصنوا اي ميلة ضماله و راشيه بيه و حوة الشرابي ثم دعاك هو الهي وان نوري بقلصنوا ملكم ميلة هكذب الهي وان نوري سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم انت اذا قال وحيه الهي ثم لذهب الى كرموره انتهى ميدهد انتهى بعد اي ميدن تاون قال <سؤال> له فوي لابد في يوم او بعض يوم وحق الهيك جئني هورك مركا سادن وقعت يده جرنكي دبا قراي سي ذاك مركا سوي قال له فوي ما قال <سؤال> ملك جوكيه بل <سؤال> لبيته مالن <سؤال> ما دان ميد اوان ميدهينه واد naga tii oo meed bad ku nageeyay ni a taan baqal sano saqsaad meed marka taweeray isaga deeray ma 2 hour isay idanay teen inaanu ilaahay subhaanahu ta'ala uunoolayo waxuu arkay soo qaatay dambood dhanaay meed marka uu arkay soo salaan oo la fala soo si oo ku فانظر فيه الى طعامك انتلي الويتي وشرابك يا شرابك لم يتسمى اسمب الديني بقول فانا الميري اذا نشربك اسمب الدين انتلي اسمب الديني الويتي انا بويته يا شراب اسمب الديني الاسلول وانظر فيه الى حمارك، بناركو وليه ثورة بخطيه والله فيه سايك رب تجنب علي سبعك النرايا النعفين ايوه لي wa an gira ila allah subhanahu wa ta'ala wa kholayda kula fageedo raaseb ila magala hun mawayna biraa yesto wa loofii fi wan barfiri ila hinarika damir kaaga ha ولذلك كان يو كان قال لي احيانا تالوت قدي والحنقول انه قال كان كاجر الى اياتن علامه اي كوغرتان داسيله سوخو نوراي اياتن لنحدث وندر تي الى الاعلان انكار كثير غير دير بو وتي وحنبي كيف سده نو لا other... فهمنا... وأكيده.. pigna... 36.. شيء ولا شيء شفاه سمراء سو جذم توقف ما وليه إلهي ملقي كل الفيل وانظر كيف ترى نشيد الله ولا شيء دمارك ثانية ثم نقصوها عنو بنمرك لا شيء ولم دمارك والله فكر ثم نقصوها اللحم الهيب بنوون إنه كنا ما تزر هرب قال عزيزك اعرى اعلموه وحانوكا وهو الى السئات اببلا نوعبه اما الله الاله على كل شيء ينقدر سان عكا هنا إلى الى وحبه اولو صافا عجيب هو باكا اهدس اببلا واذكره اسمه الى محمده اذ وقتي قالوا لي الابلاهيم خبه خبه يوم اعلمي كيف الصدا ففي الموتى بكتبن طيب هي واحد انت مخلوقة انت عظم الى هو walaa ay kaanto irayuu inu waxa laabada wax makhluuq dantaa uu noorey qaalay way soo yiri alle awalan tuu min aan wax dantaa noolayo meeda rumaysnaay khayl kayi waataa halka soo joogtay in wax nooreeyo meeda rumaysnaay qaalay way soo أو كول وال والبهار يي يري كشك يري ودقين ألق بذكر الله فضمة إن القروء تعي سبحانه وتعال ما هو حن رأي من كي ينسيح ويستوي قلبه وسيد كصغير في إيمان كي, كي وصيحة عيان ترى قال عليه بسويل فخذ أميرد بريو الله يقيه فصد قار أربعة نافر شمبرادو أفر قام يطير شبراد أفر شبراد فوق وقافع عيان سكو اهايو قوليب اهايو طاوص شمت الرهاي اهايو ديق اهايو واحد واحد سيخيري كوميجيس و... واحد بلنبا يشايا يعني واحد دا ينودي هلين سماري عبدانه وقانه ثانانه وقانه وهي واحد اهايه الى ايه وشايا افرش انبراعها صاقه وابو قليل فاخد واحد صاقه وصاقه وصاقه من الضيج فسرهن جو جو مرش وضمم قال الله سو ما له حالنا حاجة وصلنا. شنبريتي جوايس قدرتها تباع ساعة سويا على جريسو يهيل الكويه هذولا بابكان ثم على كل جيران بورل أركبها من هنا شنبريه حاجة جزء أن قبل يوم ساعة سووا خلاص. وهيل الكويه هرق بيه ساعة على جريسو ما حيرنا الحياسة. سلوه بس حتى نزول الباء ما له أفر نوع كالدولين. فخلصنا يا ميا ده هلايوساسن حلو تاعلا ووووطلع الجاي ماذا حبه هييا مركزو أفر بروه كلك بود شنبتوساش هو خاصا صارين فسرهون جوجو شنبت ساق الأفر شنبروض بالي خذاربعاتنا فسرهون جوجو وضم إليه كحقا مركزو هياء وصل ده ما له خاله هيش على كل جيل بورل عرقو afar boro mid gunna shimbiray ha gaar oo ku khaladaay digan gal sa tinad cunoo iyoero shimbiray oo kaalay adde sa boro oo مرك فروال ويل عملها عزيز رجوا قارف إلى يقتصي لم يلاق قلنا أنكر لم يلاق قات كأنكر يا ويه سال الشدح قريرة إلى سبحانه وتعالى نتوك على صاري دقق عبد الله محمد هو كلمة حريم وعبد الله بالله اللي واقع وجيلك اللي واقع ويساس الصور لحضر الصوف نتو بسياقين مرة هات من سواقون قالوا يا الله ينبغي هاي اني قاعد ما حكيون وقف قفيهم سبحانه وتعالى لا اله الا سبحان الله اولكيته شرعي هي قضيه قضيه كيف تكون وقف وقفه شدي بيقفهم لا والله حاجه مثل بيلا الساح الجري او ياخذ ضرب ما كان لدينا قوي صار هولد ينطقون في سبيل الى الهي دفتيو جياك قدحني يا الهي دفتيو الدحني صار صار وهل حبوب أخرى؟ أم بطة بليسي؟ سبع ثعابير الصدف الصو في كل الثمبل الصغير كل عرقوب ده وحكي ال 100 حبة بقى الحبوب والله ببعض قص إلى سرقوا الله رضي سرق حلاشرها حتى الضيّر إلى يسوي اليوم وصل رسول كان يسياح الدين جاي وش الشجر وتمت جافر وحرارة إلى حلاشر ما يحكي الماء ضبالة روح الطوب إن الله يتقبله بيمين مين تلاه كاقط ثم يربي كما يربي أحدك الفروة وح وهر كرب باله منك عيونك أديك أشرحه ينسى خلاص خير وبرباري حتى تمرس الجحيل وكد وقش المحلات رفض رعيه ولا تلت على شوابور عنوين لا يربض كره حاجة حكة جت دنا وحه الاله يونه وعبد حي ان فالوان تعالى جير وكان من قال اي يوم الرابع في ور صفي الله يوم السيوف كما جاءت ان ريقه ذو كان او قد لو اللهك حجن تلال اللهي مراي جرب اي يقول الله سبحانه وتعالى مركه الروح الالهي حلاله مجايرين runaan wa roob siisaano wa kaaso xaalad bay leen ku beeshaano masaaqiib u siiyo aagonta u siiyo qaraabada inta uu ka waxa qoro si sabiye le mid leh la leeyahay duguna maray fiishe ka masaal habbatu wa habbada dawaal qana markii dhulka hal habbada uu indha ka waxay soo بحيه am badta habbaddu waxay soo dhalay suba sabira fa حا حظا من سي انتا صول بو انتا صول صول في كل تنبره اسمها حظ هل كصول بو وقت حبطي واكفايسدو اي صول بيدل صول والله بذا الله سبحان والله بذاق لمن يشار انت وبس القضيه مشهر والله هو سن عليم الى سبحانه وتعالى فضل قيص وما جاري وين يلا الروح سبحانه وتعالى مرن خوريت طلال هي انصاف لو لا لو يقنوا ولي الذين ينفقون كو بده شنايه اموالهم في سبيل الله ثم لا يقبل امره هو ان تعرضهم بحيان بيوت بسديري اينو اوكي بلغه عادغيات ورسولك صلى الله عليه وسلم روح عمل في عنشني ايو كانوا شغله يلين لك قيام الله على كلور جيني افر عاربي صغير كم سايده للصيحة والمدارسه للصيحة والصلاقاته بحين جراءه ومثلحه وربحه تاجر بواح من رواكهه للرسول صلى الله عليه وسلم وحالي صحيحة منه حافظ القرآن الشيخ بواح روى إليه سكول القرآن فهدنيه وشاه منه حوها وحوها جميع جهات قاله تصدح رعوه وكل تصدح لاسه نارت اللي الله حي كل عريق متكل عركبه إلهي غير جير كعوثي قدقى علمين هل أقول هو جيس مقصا قلن كعوثي حولا ودني هل أقول هو جيس كامحوران كواقية ودكة وبراء وشاقه هل أقول هو عالب كلام أدكو يريد فرد حاسا أدكو اللوكوه العليم برسوله صلى الله عليه وسلم وقوة نارة اللوكوه والبرين برسوله صلى الله عليه وسلم ماركت تيوهو بينه وها أدكان يصبت الحلال همهو أدان حلال إلهي وحرامتها مرد رسوله حديث كبيرا إمامي حديث كبيرا إمامي حديث كبيرا إذا إن لم يبارك هذا أنتوي رسوله إلهي فوق باركاين ويذيرك حرامتها فوق بشري نار بألالهات قوينة وإنت صدق لم يقبل حديث وبسيانا إلهي كأقبار ماهي النار سبحان الله بكل شيء وكدالي وسوجيلي وقواري ملو بالو وكامل الغرب قال حدثنا و هي عوني هيركش ناربالو غوي و هو سبقيستي الهي كما الغرب و هو كستلي تصاوغودرني وصييد شناريك مركا مركا شقيساناي فالحال كشقيسو بس هدروا بضني هي او عقوبا تاغيرت جناحه الله بطي مركا حدثنا بيي لبلان walaa waxaan imey dhar la xitanay taa kale oo kudo rasuul cawanownaa waramay waxa ridaan dad soo caanaya mar ayaad dahay waxaan imeyey xoolo rasuul sallallahu alayhi wasallam inna vijayaa takhawaduna fi malil la ilaha tarumun naru yawmal qiyam dakaas qiyamana nar baylayna wal wahaa waxa ay sekuri hadd baad xiqaadana xoolaa meesha kasoo gaaraan caayo inta xaram beelahay aronta ku gaajaynaa ilaahay subaahu kuq qoray wayna laakin xaramnaa iska ilaali narba ka goey jirtaagirki narba la gooy ciyaad ku xageey laga aqbali ma dadna saaki ka la aqbali <تصفيق> مركب على الله سبحانه للذين ينفقونا أموالا وتسعة ثم الله يصبحونا عن رعين الماء أنفقوا مانا ولا عده فهو صلافات باب يو كوك الله يسمعين روحة يسيئة كوك دمين معي شو روحة بلحسة يسوي لقى هالله سوقاته إذكال هالله سوقاته يخينا هالله سوقاته هكوك دمين هكوك الله يسمعين أبع المجد وأبعا وحا كسي هبعا سوق الجدانة هل كأجارسيه وكأشقال عنا سيئو ما أشق صدح الروح لا يكلمهم الله يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم يوم القيامة ولا يذكره ولا ينظر إليه وراء علاه عليه هو متفق حديثا محكم لا على المسلم للجاه أو عن غيره ما أنت قبضهم حديث متفق وصلى هذا القرآن كله أي ولا في هو حديث هو في الله هو هذا القرآن كسموه كلام كلينا حرصه وساصه كلام حديث قد متفقنا صدق لا الرسول كنت في إنسان لا يقدر الله يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليه إلهي مفيرا وراء علاه ولا يبدو أن يدنبعوا كما يروارهم عذابا عريق نحاكوه كان المخصول للجزاة تروح المرضى قد يرعيشتوه نعويتها اربهت جيشته هو ورسولك الشرسة والله وباوه والمنام وكان هده نعويتها كلاما سروالك كوهتها وقلتها وقلتها وقلتها يا رجل دلتها يا رجل يا رجل يا وقلتها وقلتها وقلتها وقلتها وقلتها حول الهدفترة ونحن نقول كما بضم رئيسة سرورة في كبق حقه وصول عرفته كامرينة ياب ومسيغو إنه ضدك حيث التوي إلا روك العالم الحالي سيموي إنه معروس على داريه سرورة الحداري هو صلى الله عليه وسلم وقضناه هذا عدد ديات قضناه وحيات قضناه يسميه ويسكيه لعليه يناد بان قد عرصوه وقان بلاي عرمكو قضناه بان قد عرمه يوه انت عصن قل الله يكسب بحي يوهده يوه قولي وقتك له والله انت ساليه لا عبد الالله ينانكي ولا يضر ما أنفقوه كو الى نفسه تود ان سماعوا ما انفقوا منا ولا عدل لهم اجرهم بيديه طلبوا منهم مره عند انفقوا من غلايتهم ما دبن او دبوا ان ترى ان تلقى قد وحيلين عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم, عليهم. واخرون مثل قبل كان عبد الصميه يشرب خضانه اخر عبد الصميه ولا يحلو حي كتكين يرورته سميين ارورته فقرع عرورة ملايب أقول بشاركتها عرورتها هكمل دموه بسر راي ألا تخاف ولا تحزنوا ملايب إن الذين قاروا ربنا الله قول معروفا هذا المعان ومغطرة تنفر في كل الميه هذا الكبود الميه هو سعي الكبود الميه يعني استكدع و كده خير من سباقة يتبع علي رب ربا ان تدفع سعينها ضماء المستوي مسايد بو نصي وهوين ومركز وطدك انت اقول له يا الهي انا مسايدك ان وغفره يهدو الضوان لذلك الخير كيف يحضر لك الشيء كريم هاي كاوها كفر عن روحها لذلك قلتها روح بقى السلام عليه جزاك الله خير هذا الكامعان روح كيب بقى خير بالن يسيبه ومسكي جاهد بقى قولا معروفا هذا النعان وضفة كثة رهبه ومغفرة تن روحة كدل المياه وإستكدت أفسه بقى خيره والله هو غني عن حري، إله الوحيد هنا وتعالى كن وحيدن كبانن. وا مكة دوقاقتو بدانو، مكو مركاي إله العافيان عقاوسو تجييو. دوقاقتي سااندو كن لو جو جاي لما جو يا أيها الذين آمنوا دك مومينتو لا تبدلوا حبرينن صدقاتك وصدقاتكين بالمنن اكو بميت. هنا قرو الجلط، كوب غلطت زغتو. وحاكان كفي ساسانو دري وكال عالك بجيو. غير انه وانا انا والآلاء انا هكوبنا سرقنا فانا ظالمه في, في اللوحو. اللوحو ان ما قيسو فدك خلني خيب داري لوي سقي سرقيت ريغول يوم تقبض اناي ماله غان ما وكان سميرنا على لغه لغه ديه كو او ريا سبع ديال الرب خاصنا سرقاي إن ميرتهو كان اجرهم وصلاين دبلو قبال لكن كان ما وجه النار و وكان في اناس ببحيو داك باكو اركان هلو هيل كل اللي يصير كي أكله هو و الثباتين في عن ما ولا يؤمن أن بالله واليوم الآخر قد يلاقي عمله من يصير دم هو سبكة هك أركان هك مقام وعصر مينه قرآن من رواية ولا بالله إلا أن رواية واليوم الآخر فمثله كان وين مثل من عاد اسمي هي كيف الدكتور الشوفره الروحيه فمثله كان مثال كه السعيد كما قال صفوان وقال كان ده افضلوا وكله وا مثله الخاصه ولما حدا بده صالح وصفوان فكانوا قرروا صالح ما تطايه فمثله الشيء السابق اللي جبتيه يا ولد الروحيه هو كما قال صفوان وصالح وقال عليه فرعون ارى فاستجابوا وادرن فاض وين بكدة فتركوا ركب وكثرت سلدن لجهر ومحب دوشة كسان عيد ورنبول تري هذا الدور جد جدي ومحبوك تري لجهر دهلك نبي بيا الغش ومحبوك تري بيو قلم مهين واساسه كلام أليس ما سلقيه واحد كجرمان فاستجابوا وادرن لجهر عرض دوشة على سقانكها فوين فتركوا سلدن يسوع وكثرت حب دوشة سان لا يقدرون على شيء هي مهين على الشيء انهم كسوحي كسبلان صلى الله عليه وسلم إلهي مهنوليو والله كافرين ومثلون الذين أكوي ميثال كالإصلاح وضيون فقونا أموالهم فوالله ولد حيني إبتقى أمر ذات الله إبتقى إلهي طلبك وقالك الروح على الرؤوف وإلهي أمرك وقالك وشيني إن حكاقت دوني ماموسي أمان استقادتك ومشي ان شاء الله ما أنت الله بنيه وخارجيه على وارثة تبغانهم واحد بلان يستيقى وحيد دعسهم هذا ينكو دعشينا على الوقت دعسهم ماركة الهي وين جيسا وبحوه لانك نروح وصول الهي خير لدوني دي وين جيسا وبحوه ما هي الدرك الهي بدون دوانه خديثة كوره وماركة وبركوره وآخره على الكاكاسي حينه ووكاته ودريجات ساوا وبحوه ما هي يورون الهي خير لدوني ماركة ولا كوي تصالف ينفقون في حيني اموالهم ابتداء مرداتي الله الله إلهي ثلاث فيسا وتطبيتها انتهيه هوبن خبال اي خبال من انفسه ان الهي الاجر كسن ايه هوبن حدوح اولو السلاقات ماركو ورحها عليهم حدنا يجي اجي الهي لبحسو وعالو بقى اينا اجي كيري سو من سامع رمضان وهو إن حلاله فو حاسس طبعاً كذا من أنفسهم رهولة ورسول الله رضي الله علم له هذا الذي ينثور كل أرطيع سبق المستعمم إن لود بركة إن ملايوجد عينه توكل صصه تطبيقاً من أنفسهم سو بالثام إقبال إيقين هذا نفط وكير طينيان أي أودحي إن إله أدي كيره فو النعاس سو مثل كيد يحاول يسعى كما تعلم جناتين بير أوكر، بره بوتين مر سركو سال، أصابة وابل وكان سمر روب وين باهل، فأعطى دكورها ميري هديه بساسي دعفين لوان لاب دارون تدقيان لوجه، فعلا نسي وابل عدوس وين أنا واحد منهم روك والله أجنات عموم بسيء، هذا مركب بسهبوتي اللي هتقول له أصاع روك وين لكن التيار صراعه يضرب marka oo waxaan u ba khiri qalbu kan suu haw faatad quraa dhiiqayn meele وأنصع 27 قلم استوا و فنفضل الله عنا تعمر الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه و تعالى الله سبحانه الله سبحانه و الله سبحانه و تعالى الله سبحانه الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه و تعالى و الله سبحانه مجعية قالوا يا نصينا أحدكم التين أن تكونوا له جناتا هناك بر وأهض ومنا خيرا ثمرة وعنابا عنابا فجري وحصا من تحتهو الساب الأنهار وبيال لو أولاهي فيها برتة تحيضا إلى عناق يواجه وهو يجير مروضي من كل التمرات مركزة بياله لذلك لذلك برتك وياله قدرتك على إيوكا فيهو سيسا كبير وأسابهو بستوى السابة وخا قودacay الخبارو دوقن والحاله اولىه دميه الحيار والضعفاء ان ولي شقه gaino yaryar fa salaha beertii waxa asirayso xaladiisa fayay weynay arorti wari gooma kooninno mashaqaysan karan oo qayriyad wa kabeertee oo inta aad ku soo tabay balaayaha shaqada ruuxa يحصر كأي الدواشة صحيح ولا صادق فحصر قبائل ويقول شديد كذلك يبين الله كما بين هذه الأحكام هذه الآيات هذه الأمثال سيدنا إبن يبين الله إله وعذابه وقت والبوا لكم لعجلكم إن كذبتنا لا يات لا علىكم صراطنا سهل فكرتم ويا لكم قوم مقنن عبد الله عمر رضي الله عنه أي ما لم أكن أستوي جوسي وهذا كان الله الله عرف ابن عباس رضي الله عنه نقطة لها حقنا شد وهو عنين ليل سمعناه تعالى وفر القرآن رسول صلى الله عليه وسلم بنجدعيم وياه يبر مركب صغير وحمرين ويا والنقط إلى كجيرة إنه يروح مركب ورخي عناه جلال كخذ ما يسوى خرينا ورسن من طيوب لا صعودا الروح هذا مركب ورخما لكن جلال كفي عناه ويهرب من جليه وكثرت رج ويه سمعت يسأر الناس حسياد حسنات واروح ايو عقلهنا عبد ربي الله عنه marka waasaaso adoonkan soo so intu joowado soo xaq xadbanin oo isoo afarmaan an khalat sagay diwaaso ka noqonay wili waalaad adoonku wax qiimo ma leey ah kharar sagay soo wax oo raayay jir ilaa ay xukuumeyo khairun iyala safaqo ma taa al aar calan miyey lugat ma laga xaqaysan karmaa saru anowta على subhanahu wa ta'ala wulay marba bar ka dambeeyay ila waqti ayuu soo dhawaay inaa ciyaasaha qalo saamaduna wa salaadale gadooni marka dadaal soo yanaa khair ka baalay ta'ala ilaha baalay subhanahu wa ta'ala ila waqti ayuu soo dhawaay ajashayuu soo dhawaal qabrani ayuu soo dhawaan qabrani maala ware shaqaysta maaw ya mar أخردته أرتقي، يوم يحول الى يودي سوءهم، حسنات الصهم نقولين إدلال أبو حبيش مهانا وتعال، قص علو تعدد خمس سنين خمس وقت وقت وقدم ضيق، جودي صدق الى وسند وين سايو، وحوي كل ما ذهب يوم ذهب بعض، قيد كمل عن تفسير، عليه كانوا أخادوا سند وتقابل جالسوندو ولا مركز، حلا يرضى عاو، حلا يوم عايد يعاق، ثان كلونا يوم شغل، يتقابل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يا أيها الذين آمنوا ذك إلى رسولك الرائع أنفقوا دحية من طيبات ما كسبتم وهاب شقيتا حلاش سو وعب شقيتا كيسة حلاش عبد كيسة في عندك كيسة قصبة ومما أخذنا لكم من الأرض كيس عن أن رق إنكسر صور براءها يمرها كيسة في عند حي عام فحاولي وحاقوها هنجرتي عالوا وقال كي اتتمرتوا بصلاقاته ان الان تمره هلك على الصوت هو مركز دي يعاني قدتوا يستمدني وقضوا خلقها ايوه هي كياني جيرين ندحون اتتمر حون كنت على الوقت على الشغل اتتمرتوا اللي بقول النوع هو اتتمره بقول المجعب الى الهنجرس ماذا ديرنا واسيدي وقلوه انا اشعبوه تنفسي عاني مركز ربيتهم عاموه اذا كان صوتها سكسوه تبت أنفقوا من بيوات ما كسر وحَد كسبتين كيسة. في عم دحيه كيسة حلاش ورط حراها بحن هذاناك العجب بحن كل شيء برد بحن إذا دمد الاعصنا وو كاسوا بحن مد عصبها وسعة مد برا بده لكم يا في عم دحيه سلم وراح خيامه ووقس مينو كان ما كسرق به أنا سان 3 من هوكس لنا والي سبحانه وتعالى في عشين بدنية جميلة تهب به لعابه بدنية جميلة فنها بدهن قارئ يجيل بدنية سي الله يوكا حورا نور ميلي تهب به نهر عاله ووكاس وروح عطاء يو وقرانه يه هذه وقرانه يه كابه ولا ولا سيا ما هوكس عاش خريفه كم عنو مين مساه كميرة تنفقون حالكين قبضنا يوم نفقتين يوم ولا تبغى الحالس ما إذا نحالتين ya akhiri ku waqadadan laha illa an tuqminu fiina in baa'shuu laabtaan weeyeen raaca kaxiin weeyeen malaqaatayn taqoo aleego kale waxa la ruuxa ka qaateen ama aadan adigo fayun nafsiha ala ka qaateen haasiin hada shuhadayn ku an waa la muugaada ana la aqay ilaahayna soo xulayn ka baahan idinku ilaahay waxaad la doonayaa waxaad ilaayn ka baahan markay wax dhihiya ilaahay mahanuu taala waa gannu waxaan baaneen idinkala rawiina ilaahay yuu xagee istaago jannada waxaad ku gashaan ee بلما هذيه طبيب ما اتنو الشيطان الشيطان كان يعدكم إليه وهي ألحق الشيطان كم نقول له وهذا يصبحن انتصوا الضبع انتصوا هولا الكسوريه انتصوا هولا الكسوريه وحاسد هاي وكاها الانتواسا وحالات الكبير اللجرة وهو المواكعين وهذا يصبحن بقول له يا الشيطان يصبحوا الاسم هنو الفعاليه ويأمركم بالتحاشا و الى فريا ثم معاصي مع عونته كامله بغره ما وجد الجنرال يصف تولا ده بخيل لانك يا بخل بس كما الى شخ كما الى فريسه وبخل كان هو خن رسول الله صلى الله عليه وسلم مره شيطان كدين يديه بها يا فقر فالفقر ايش حولك خير علي وانا ادخين ويأمركم بالفشبقه بكفره ياو سمان بكفره ياو دمي بكفره والله يعيدكم مغفرة إلهينا وقال إلهينا وقال إلهينا ما كذلك الحسن دمي لأني كميره سبق الله عبد الرسول كان حرام بيكايه حيث عبد التعال إننا هي أصدق الناس هي حديث صحيح وضبت وحي وصدق كميره دمي يكافض على لنا وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم رب عرب إلهي لكالسي و تتوميت تفسو انا تكنود مساوي كاج تاعي مركه الهي متكوبلاندا ليا مركه صلوقه باش انه دندي كاغه با والصدر انه شعره كوب بعدا يو كوب واحد ديهد وقت تاع ان الهو هذا الروحا سراء واحد حيه نصف اليوم حتى واحد سير ينقلو غني كي هي ما حنا غير نثور سوق نشا يحورها بالان او غير النفس والروح وقال له إلهي فرعين وصمره الويني والله هو واسع إلهي وكو واسع ويهيز التغيسوي ينحريس عاليهم وإلهي حالات كبتك الله سعوله يوتي ووتي الحكمة يجاهد من الجرح لحمه والله العلم والفهم والقرآن أيشه حكمته هو علم كره المجرد هو انسان اللعين دو حقو ترمائي وحقو يا رموية إلهي انتو علم بارئه والقرآن هي أيها دانسان سهيه يسويهم يقتل حكمة إلى علم ناسع أو فهم وtha أيوسيا ما يشعر الضوء ومن رز يقتل فيها الحكمة رح علم يفهم لا يشغض ضرو فتؤسيا خيرا كثيرا بالشي العلم والفهم والقرآن أيضا ما كثرت لكم أن كثيرا الحديث رسول كلي وريها روح قرآن كلي وثو لا باب ضيق لا باب غربا خا كاجيرو ما ميد نادنو ولا تي رسول صلى الله عليه وسلم لكن ما ما علم الحكمة طماني شوميه تالحكمة الروحيه لا في الحكمة علم لا في الدين خير كثير ياه سبحانه وتعالى محسين فبجوت يوصل له شيئا خيرا كثيرا خير أثر بل خير بل بالسي ونا يذكره صلاة مرة تقول إلا قول الباب مود نضب قبلن قادو لأن آخر أي واحد وين أوله خير تروح على جروحك على تيم يبي تروحونا لا كبرن خير ما يشرب ييم كف بنامان وكف كان كفة سهلينة في عنا حسابة كفة ديان آخر. وما أنفظتم واحد حسان ومما فقط نفطا مالا أو نذرتم أدنى الثان من نذرنا فإن الله يعلم فرح واحد ويسأ إلهي وكوه ليو واحد ويسأ إلهي وكوه سبحانه وتعالى فرحة إلهي بأنه قمت بيس نذرك أدنى الثان إلهي وعوك فإن الله يعلم أمال الظالمين من أنصى بطق إلهي عاصيه الظالمين فامالي وحو هيري يو هيري مال سبقات كعبدهانه يسان عذاب موجيسانه وصينه وقد توبعه ثانيه يحيني ايه فاني عمى الشيهي عوني عبرانه سبقاته لموجيه وان تخفوه هذا القريسانه وتوتوه الفقراء عبسيسانه فهو خير الله وانتانه فيه خير بانه فيه يجربون سبقاته سكره عن علمانه ونصوصا اتقصه بما واجب فضل البانه يتسلقى يو خالح عالم نويين بايدانه واجب كان ومحيس هاي Wa Marcadarasta, en ole kuudella ilan, mutta kuu edellisessä korossa, Adas Arnold, Beshana, Iso, Rebeta, Adas, Megalaji, Octo, Anne, Kade, Kusvi, Hänen, Marcadarasta, Simmukat, Octo, Kuu, Kuu, Jelan, Badavia, Sinä olet kuudella kuudella إن سدد السلاطات هذا باره السان وسموا قطع بحسان فنعم لا هي فنعرف شيء هي تفعلون عباد وإن تفوه هذا باره السان وسنتوا فهو قرن خير الله ويقفر عنكم إلى سلاطات بحسان وفإن كردا فمسي يأتيكم برو سلاطات عندك خام باره السان فينا لا يأوزقونا وصار يرد توضيك وشالك والله الناس عملون خبيك إلهي ورسوله سبحانه وتعالى كان هذا باره ولا واحد صان والله عالم